وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد وإخوة الكرام نازلنا مع الدرس المقصص للنساء شرح أجرمية ومخالفات تقع فيها المسافي تكلمنا من صباح الماضي على الكلام واليوم إن شاء الله نتكلم على لحظ الكلام أقول أقسام الكلام اسم وفاعل وحظ وهذا بالاستقرار حما قلنا أي دلالة في اللغة العربية إذا طلبت الدليل فيما تقوله من تأسيسات وتأصيلات هيكون الدليل هو الاستقراء والتتبع تتبعوا لغة العرب وذهبوا إلى الأعراق وسافروا ورحلوا في الثياف والإخفار حتى يعلموا لغة العرب يعلموا أن هذه من الوضع العربي الصحيح والجملة العربية التي نحن بصدقها الآن قلنا نحن يهتم بالجملة أما الصرف يهتم بالكلمة فالجملة العربية جملتان جملة اسمية وجملة فعلية وفضل جملة اسمية جملة فعلية وفضل وهذه كما قلت حتتمثل في اقسام الكلام اسم وفعل وحق الاس هو اللفظ الذي يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان لا يحتاج للزمان حتى يظهر معنى والفعل ما دل على معنى في نفسه لكنه يقترن بزمانه والحر�ف لا يدل على معنى في نفسه يدل على معنى في غيره لا يدل على معنى في نفسه بل يدل على معنى في غيره wears دل على معنى في نفسه وغير مختر لزمان الفعل دل على معنى في نفسه لكنه مختر لزمان والحر�ف لا يدل على معنى في نفسه يدل على معنى في غيره يتمثل حقف الفضل التفسير الاقوى من ذلك هو علامات الاس تبين الاسم لكي تعرف الاسم له علامات وللسم علامات خمس العلامة الأولى الاسناد وهي أقوى ما يعرض به الاسم الاسناد الثاني الجر خف يعني عند الكفين والبصرين الجر الثالث التنوين الرابع أن يقترم بالألف واللان الخامس أن يدخل عليه حرص النداء وإذا علامات الاسم خمس. الإسناد هو أقواه والجر والتنوين قبول التنوين وأن يقترم بالألف هلام والخامس يقبل حرص النبال الإسناد أن يسند إليه سواء إثما وفع تقول مثلا نجح محمد فنجح مسند إلى النجاح أسند إلى من إلى محمد لذي أسند إليه هذا والاسم نقول نجح اسند إلى محمد الى ذا محمد اسم طيب اكل فعل الاكل اسند الى من يبقى عمرو هذا اسند اليه فيكون يكون اسم طيب ضرب محمد زيد ها مين اللي من ضمن الكلام بس اسم ضرب محمد زيد محمد ها يعتبر اسم اُسن ده قرر الله تعالى واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واذ قال ابراهيم القول انسد لابراهيم يبقى اذا إبراهيم ها ايش ايضا قال الله تعالى إذ قال يوسف لابيه يا ابي اني رايت احد عشر كذا اذ قال القول اسند لمن يوسف اذا يوسف يبقى العلامه الاولى علامه الإسناد وهي أقوى ما تكون للإسناد العلامة الثانية إسناد ثم الجر والجر له أخسام ثلاثة جر بعلامة بحروف بجر بأن يسبقه حرفة من حروف الجر الثاني جر بالإضافة الثالث جر بالتبعية يكون تبعا والتبع فروع ثلاثة إما أن يكون نضاف إليه جرب الإضافة يا صح هذا احنا ما قلنا بقسم الأول للحروب والثاني والإضافة الثالث بالتبعية ان يكون نعتم الصفة مش الصفة دائما تتبع نصوف او نعطوه نعم أو حل إيش بس يا حبيبي التوكيد صحيح وأيضا البدلية البدل لأن البدل أيضا يتبع المبدل فنقول من علامات الاسم أيضا الجر حروف الجر أو نقول حروف الجر لا يمكن أن تصدق الزع لا تصريعا تقول إلى يشرب من يأكل من قم في قم ما تستطيع ما يسبق الحظ عن أحوال الفعل وأيضا الفعل لا يمكن أن يجر لا يمكن أن يجر الاسم علامته المشهورة أيضا أن يقبل الجر أو حروف الجر تصدقه ويقبل الجر قال الله تعالى قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون هذه الايه ضمنت لنا الثلاث صحيح ولا لا وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال جل في علاه مش اي ايه فيها حظ لا ان بكم الصراط وفي السماء رزقكم وما تعدون عندي ثلاث ايات الان ننظر في هذه الآيات ونستخرج لاسم قال الله تعالى قل أبي الله الباء سبقت الله يبقى إذن الله هنا ايه اسم لما الخبر حرف الجر والخبر بالله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستاذئون ايضا هنا الخبر رسول وآيات اسم صحة للا لما ها نعم العطف بالعطف بالتبعية بالتبعية قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما تعدون أين الاسم السماء لما قبله فيه حرف فيه طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم حرام المدينة حرام من ثور إلى كذا أين الاسم هنا ثور لأنه هل حرف الجر من وهو قبله الكسر أو قبله الجر طيب قال قال الإمام الشفعي آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر أين الأسماء في هذه الجملة التي قالها الش قال آمنت بالله الله اسم لما إثن لمع في قطرنا بالله آمنت بالله وبما جاء عن الله الله أيضا اسم لما وبما جاء الله وعلا مراد مراد الله ها عشانك على الأول على حرف الجاري بقى مراد ده اسم ولا غير اسم ما رأيكم اسم ولا غير اسم ما هو يكون اسماً خالصاً اسماً خالصاً او او اسم فعل كصاهن صح كده كآمين اسم فعل الممن هو يدخل في كآيهات فنقول قال وعلى مراد الله وقال آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله الله الأولى تعتبر اسم لما للأخيرة على مراد أمانت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد وعلى مراد الله أحد يعرف الله هنا. ما رأيكم في هذا الأعراض صحيح إذن الله الأخيرة اسم لما يجرد ايش او كسر بايش بالاضافه امنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله امنت برسول الله تبقى حرف الباء فالله رسول هنا وعلى مراد رسول الله نفس الامر بالاضافه قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نستخرج من الأسماء هنا من الأسماء ولا مش هنا اسماء من الاسماء, الأسماء. سبقه حرف الجر با فبسم الله الله من الاسماء سبقوا الباء حرف الجر صح؟ لا مضاف إليه اسمه مضاف والله مضاف إليه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن اسم ليه ما؟ بدل بدل بدل ايش هذا بعض من كل؟ نعم صحيح يبقى الرحمن احنا ضبطنا قاعدة طلبة العقيدة قلنا الله اذا اسمنا اليه اي اسم اخر فالاسم يكون بالنسبة له صفة الله الرحمن الرحيم الجبار الكريم المنان كل هذه الأسماء صفات لإيش لأ لله يبه هذه أيضا عارفنا أنها إيش لأنها جرة بالتبعية, بالتبعية. يبه إذا العلامة الثانية علامة التنوين سيأتي التدريب ان شاء الله العام من نرى الإخوة الثالثة ذكروني ما خلطناش التنوين ما لحنا فين الآن بالجرم الثالثة التنوين التنوين ن زائدة لفظا لا خط لفظا لا خط لا تكتب نون ساكنة زائدة لفظا لا خطا قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار محمد هذا إيش حرف صح اس؟ اسم لماذا اسم قبل التنوين أحسن ما يمكن أن ترى الفعل يقبل التنوين بحيث من الأحوال محمد اسم أنه قبل التنوين قال الله تعالى وجوه يومئذ ناعمة أين الاسم وجوب لماذا قابلت التنوية ناعمة لما لما هي ناعمة اسمه ولا حرفه ولا فعل بالله عليكم اسمع صوتكم ناعمة اسم لماذا ها لأنها ايه احنا الان في الجزئية الثالثة في العالمة الثالثة لأنها قابلت يا اخوة ات... انت لو ضبطت كل مسألة بنفسي وتبقت على المثال الذي سيأتيك تضبط المسألة بعد تخرج من الدرس ضابط المسألة كلها ما اتميعش هلان نحن في التنوية فكل مثل سيأتيك سيأتيك بمسألة التنوين فتقولها دس لماذا للتنوين مفهوم مش لما جاء وقعكم حتى تلمح من بصري قال الله تعالى تصلى نارا حامية شكل حامية تجيبوا المصحر حتى مش حد حافظ تصلى نارا نارا نارا واصفها نارا لما حامية لما قابلة التنوين هي صيبة طبعا بس اعني نقول اهم شيء ان هي قابلة التنوين مفهوم هذا المهم هذا المهم نقول من محمد رسول الله الى هراق عظيم الروم اسلم كاسلا الاسم هو محمد جيد يبقى اذا التنوين علامة من العلامات الاسم وهذه العلامة الثالثة الرابعة قبول الالف غلام لا يصح ان يدخل الالف غلام على الفعل بحال من الأحوال فكل ما رأيت لفظة تختارن بالألف واللام قل هذا دون أن تتذبر المسألة تقول مثلا الأحمدون قادمون وين الاسم شي حد اسمه الأحمدون فيه جمع أحمد طب الزيانب صالحات طيب يعني وين الاسم, الاسم قال الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقر أين الاسم السماء الطارق النجم الساقر لما لدخول الألف واللام صح اليشرب محمد اللبن قال انا عربي فصيح سأأتيكم بهذه اللغة اليشرب محمد اللبن أين الاسم هنا محمد واللبن ما محمد واللبن ترافقه اين الاسم هنا تاكدون اللبن ومحمد ملوش دعوه بحاجه الان كلكم اخطأتم لان هذا ليس من الوضع العربي هل في حاجه اللي يشرب فين اللي يشرب في اي لغه صحيح له اللفظ ثم تخرج الاسم قولوا يشرب محمد اللبن صح ولا لا فلا بد ان تتدبروا المسائل نقول الالف واللام دخلت على لفظ تقول هذه هي الاسم قال الله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا يتجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسن يسره لليسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسن يسره للأسرة أين الأسماء في هذه الآيات من الليل ها الليل لماذا ثم النهار لماذا صدق الحسنة لماذا ثم الذكر والانثى نعم ثم لليسرة وللعسرة ازاي عشان ايه لما ما رأيكم في هذا ما رأيكم في هذا الفصيح البليغ ها نعم احسنتم يبقى اذا دخول الالف واللم ايضا علامة من علامات الاسماء يبقى لنا دخول حرف النداء وهو الياء ايضا الياء لا تدخل او حرف النداء لا يدخل قط على الفعل وحرف النداء يأتي ظاهرا ومضمرا وإذا دخل دخل على الأسماء. لا يدخل إلا على الأسماء تقول يا محمد مر بي من الشارع أو خذني إلى البيت قال الله تعالى أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إبراهيم هنا اسم لما قبل حرف النداء قال الله تعالى يا موسى اني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي موسى هنا اسلم قبل حرف النداء دخل اعربي يسمع له دوي يقول يا محمد جاء رسولك او زعم رسولك واتم الحديث محمد هنا اسلم وأيضا في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أن جبريل جاء في سورة دحية الكلبية أو جاء في سورة رجل من سفر لا يرى عليه اثر السفر فدخل علينا فجلس فأسند ركبتي إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد أخبرني ما الإسلام فقال يا محمد فمحمد هنا اسم لماذا قبل حرف النداء إذن هذه ظاهرة أيضا يقبل حرف النداء مضمرة قال الله جل في علاه حكيا عن قصة يوسف يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك يوسف أعرض عن هذا هذه أصلها يا يوسف أعرض عن هذا فهنا يوسف اسم لأنه قبل حرف النداء أيضا قال الله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان أصلها سنفرغ لكم يا أيها الثقلان أيضا في مضمر ثاني في الآيات فقلنا يا آدم هذه صريحة يا آدم لا أنا أريد مضمرة أحسن يوسف, أيها الصديق, يا يوسف يا أيها الصديق أفتنى أيضا أن أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي يا عباد الله فهذه أيضا مضمرة عندما قال لهم موسى قال أن أدوا إلي عباد الله يعني يا عباد الله فإذا هذه أيضا تدل على الاسمية اذا قبلت حرف الندام يبقى خمس علامات للسق اولا الاسناد وهو اقواها ثانيا الجر ثالثا التنوين رابعا قبول الالف واللام ثامسا حرف الندام طيب نأتي الى التدريب قال الله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الأخذوت الآيات هذه استخرجوا يريد الأسماء منها والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخذوت أريد الأسماء في هذه الآيات والسماء لما لا الآن احنا انتهينا من الخمس علامات من آت بس يأتيني لو كان هذا الاسم اقترن بأكثر من علامة يبين لي الأكثر علامة صحيح ولا لا والسماء ذات البروج لا سنخبئك لما هو أعظم أترك ها. والسماء ذات البروج السماء ايس اعتنا بالأدلة على ذلك قال الله قال رسوله صحيح مش هذه الأدلة لا في اللغة الأدلة الاستقراء والتتبع نعم السماء قبل الألف واللام آه. قبل الجر مين اللي جره وهو ايش هذه حرف عطف على من اما الحرف ايه استئناف استئناف ليش اسكت واو القسم نعم طيب مش ممكن تكون واو ربا ربا ولا انت ملكش دعوة واو ربا دي مش موجودة في القموس اصلا نعم يبقى ايذن لا هذا اس لانه قابل علامات العلامة الاولى الالف واللامة الثاني الجرب واو القسم والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود هذا ما عندنا ضعفة وضيفت الى من قل مضافة ليه ما تقول مضافة اخطأت في ذلك وذات نعم صاح لمن وين العلامة لانها لانها مضافة ولا صفة للسماء مضافة ليه يعني نقول والسماء ذات البروج السماء تعرف ايش اترك هذا اعرف ولا تفصل نعم خلاص انتهينا من السماء طيب لبالسماء مضاف وذات نعم وهي مضافة والبروج مضاف الين يلا اكمله واليوم الموعود اليوم اسم لما اليوم مش ظرف ليس بظرف اليوم مش ظرف يوما ما من الظرف طب ما الظرف يسمى اسم زمان صح مش اسم زمان طيب اليوم واليوم الموعود خلاص اسم زمان اليوم الموعود الموعود والسماء ذات البروج واليوم الموعود ها الموعود اسم لمان والخض تعتلمن يعني التبعية طيب والسماء البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود شاهد لمان ومشهود نعم ومعطوف عليه إذا قبل التنوين قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا من قد اسم ليه ما سبقه ايش قد اسم من الاسماء التصوى خمسه وeday اسم سته قد اسم من الاسماء الخمسه قد افلح ابدا هم القد دي ايه قد افلح من تزكه اريد الاسم قد افلح من تزكه وذكر اسم ربي فصله بان ثلثما ارى الدنيا والاخرة خيره وابقه اين الاسم اين الاسم خليها بالترتيب تدبرون قد افلح من تزكه تذكى تذكى اسم من اي اسماء بان تذكى خلاص يا شيخ فين الاسم هذا تعال نرى الاخوة قالوا الان تذكى اسم ننظر العلامة الاولى في تذكى قبل الالف واللام خطأ يبقى يبقى العلامة الاولى ليست هنا طيب قبل التنوين تذكى صح مفيش لا يبقى ما ينفعش طيب تذك مكسور صح في علامة جر لا يبقى ما ينفعش طيب يا يتذكى في الآية صح؟ لا يبقى إذن مسنت صحيحة ولا لا؟ لا مسنت لكن مش مسنت إليه الاسم مسنت إليه إذن العلامات الخامسة مش موجودة يبقى إذن تذكى ليس باسم طيب قد أبلح من تذكى وذكر اسم ربه فصله هو ده لنا أريده من دي مش حرف جر خالص ده قطر ماشي بالسكة الحديد مش ممكن يكون حرف جر من هذه من الأسماء المبهمة من من الاسمان المباملة تدل على العموم فمن هنا ايه ليش بقى اسم اسم موصول بمعنى الذي يبقى قد قبلها من تذكى وذكر اسم ربه فصلى الاسم اسم ليش نعم لانه مصدد احسن الذكر ده هيكون ذكر لمن لله طريق ولا لا فوذكر اسم ربه بالخفض ليه ما تابعية ولا بالاضافة ولا بحفر جار اضافة احسنتم ربه الهاء ضمير يبقى اسمه ولا مش اسمه دي اعظم الاسماء يا الدمائر. وايضا بالاضافة ربه مفهوم طيب قال الله تعالى يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. ها مالك لمن قبل حرف النداء ثم ربك لمن اسناد فين الاسناد فين المسلم فين المسلم ليه ليقضي القضاء يكون مسلم لمن لرب وأيضا ها الإضافة طيب الإضافة ليش كيف محمد جر إيش آه نعم أحسنت قبل الحفل الجر أحسنت قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حضر مول إلى كذا لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم استخرجوا الاسم من هنا الضعينة لما احسنتم وإيش تاني ها لا تخشى إلا الله طيب ايه الثاني الذئب بليما حضره موت اسفر بقى في حضرموت الان وقتنا بيها فين بقى حضرموت هذه وين الاسم ما تتكلم يا شيخ قال من حضرموت سبق حرف الجر فين الجر هنا حضرموت شكلها كده شكلها يا فارس شكلها انت ايوه حضرموتي ولا حضرموت بس حضرموت كيف تكون اس وهي لم تخفض الآن هذه مثلها مثل قول القائل خرجت من مساجد شتى وتربيت في مساجد شتى وذهبت إلى مساجد شتى ها يبقى حضر موت دي هذه قابلة حرف الجر لكن هي تجرب ايش بالفتحة لما لأنها ممنوع من الصرف طب ليه منعت من الصرف من اللي تكلم قلت لك تكلم طيب مساجد لما لما منعت من الصرف في مساجد من مساجدة هي مساجد اسم مساجد اسم تربيت في مساجدة وخرجت من مساجدة وذهبت الى مساجد شتى هل مساجد هذه اسم أجيبه اسم لماذا اقول لماذا هي من مساجدة في مساجدة الى مساجدة قبلت عرف الجر وهي مش مجنورة قبلت الجر قالت مساجدات ممنوعة من الصرف لماذا ما العله سيرة منتاه الجموة نعم احسنت طيب يقول القائل تزوج زيد هند تزوج زيد هند فين رسم وهند طيب ذهبت من البيت الى المدرسة البيت لما ذهبت من البيت الى المدرسة كله يسقط لقدام بقاله وراه يشتغلوا لا سمع ذهبت من البيت الى المدرسة فين الاسماء ما البيت والمدرسة ليش مجرورة بس مجرورة بحرف جر يعني مش مجرورة لوحدها واقترم فيها الألم واللام يبا هذن هذه علامات الاس وعلامات الاس يعني اقترم فيها الألم واللام أو التنوين أو حرف النداء يدخل عليها أو قبول حرف الجر يعني تكون مكسورة أو الاسناد هذه خمسة علامات شعورت بها الاس والاسبوع القادم ان شاء الله ندخل على الحرف والفعل ونكسر لأننا أردنا أن نوجز من أجل العرس كما قلنا أقول قولي هذا فاستغفر الله رعاكم ورزاكم الله وأنها خيرا